طارق السويدان في الكويت يقول تبغى تسبب أبو هريرة يا أخي سبه في بيتك لا تجرح مشاعري أنا أحب أبو هريرة لا لا تجرح مشاعري لا تسمعني قبحك الله من سبأ أبو هريرة عندنا كأنما سبأ أصحاب رسول الله أجمعين لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ سنة رسول الله أجمعين وأكثر الأحكام رويت من طريقه رضي الله عنه كم سينهدم علينا من الدين إذا قلت فيه بما قلت إذا سب أبو هريرة والله لأن تموت أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وتذهب أموالنا أحب إلينا من أن نسمع بل ونموت نحن أحب إلينا من أن نسمع من يلعب أبو هريرة أو يسبه أو يسب واحدا من أطحى رسول الله ووالله لن نجلس بجلسا نسمع فيه من يسب واحدا منهم ولنقومن عليه أشد القيام بإذن الله تبارك وتعالى إلا أن نتخطف هذا دين الله تبارك وتعالى أمرنا الله بالترضي عنهم ونحن نسمع السد لهم فيا عباد الله الآن تذكر مثل هذا كما قلت لكم برد كثير من الشباب ممن يسمعون من هؤلاء